بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتعا مستجابا يا رب العالمين هذا هو الدرس الحادي والخمسون اولا الشيخ محمد قلنا من هذا يعلم النصيغة الزماني والمكان وال الميمي الميم واحدة في غير الثلاثية وقلنا التمييز بينها بالقرائن فإن لم توجد قرينا فهو صالح للزمان أو والمكان وال مصدر والمحشرة يعني أكرمها الله أتى ببيت من قول عروة ابن الورد يعني قال تناال الغنى او تبلغوا بنفوسكم الى مستراح من صمام مبرحي كلمة مستراح يبقى يستريح مستراح صح؟ ما قالش مستريح ده اسم فاعل قال مستراح اللي هو اسم مفعول صح يا شيخنا؟ اذا اسم الزمان والمكان واسم والمصدر الميمي يصاب من الفعل من غير الثلاثي. علىذلك اسم المفعول صح طب نشوف المعنى على المصدر لما قال الى مستراح يعني الى استراحه ياتي بعدها الموت يبقى لو قلت ان مستراح معناها تبلغوا بنفوسكم الى استراحه ياتي بعدها الموت يبقى قصد المصدر يعني المقصود بمستراح استراحه استراحه سريح استراحه وهذا المصدر طيب لو جعلتها زمان تبلغوا بنفوسكم الى مستراح ان الى وقت تستريحون فيه صح شكنا طيب اذا جعلتها اسم مفعول اسم مكان اسم مكان اسم مكان الزمان اسم مكان طيب المصل أيون لما قال إلى مستراح من قوليهم استراح الشيء واستروحه إذا وجد رائحته ده هو اللي نجعله على الناس من إيه اسمه فرول يا ملان ما هي برضو تشتاق معاصير المفروض وخبر ساعتك فهو كل شيء شخنة يعود إلى القارينة. ناتب على ذلك وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامدي اسم مكان على وزن ما فعله تهم مولانا م. ف على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان كمأسده ومسبعة ومطبخة ومقثأ من الاسد والسبع والبطيخ والقثاء تهم حاجة يا شخم ها؟ اولا قال كثيرا ما يصاغ يعني اسم الزمن والمكان من الاسم الجامد من الاسم الايه قال كثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن ما فعله اسم مكان فقط على وزن اشخنا ما فعله للدلال على كثره ذلك الشيء في ذلك المكان لما اقول كلمة مأسده كلمه ماثنى يعني هذا المكان مليء بالاسود مم. وطب لما اقول مثلا كلمه مسبعة يعني كان كل... هذا المكان مليء بالايه بالسباع هذا معنى العباره كثيرا ما يصاب من الاسم الجامد اسم مكان يعني اسم المكان يصاب من الاسم الجامد صح يا شيخنا يعني كلمه سابع ده اسم جامد الجامد اللي عكس اي يعني كلمه اسد ده كلمه جامده ليست مشتقة المشتقات يا شيخنا يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وصيغ المبالغة والفعل الماضي والمضارع والامر كل ده مشتق بالمصر فيم يا شيخنا وقد سمعت الفاظ بالكسر وقياس الفتح كالمسجد للمكان الذي بني للعبادة وان لم يسجد فيه فيم يا شيخنا يعني كلمة مسجد اصل الفعل ايه سجد ها يسجد على وزن فعل يفعلو فالمفترض حسب القاعده التي قلناها يبقى على وزن مفعل لا قال ايه مسجد على وزن ايه مفعل يبقى قل سمعت الفاظ وبدا شيخنا ايه مسموع يعني خالف خالف القياس خلاص يا شيخنا وكذلك مطلع ومسكن ومنسك ومنبت ومرفق ومسقط ومسرق ومحشر ويشكي من مشرق ومغرب سمع. كل دي كلمات هي يا شيخنق مسموعة مطلع سيافة خباب ظهر ما قال سواء سمعت ما كد من قد سمعت آه. يعني يا الوزن الاول ده وزن القياس آه. لكن سمع من بعض العرب بدلا يقول مطلع يقول مطلع, مطلع. بدلا يقول مشرق ومغرب فدي كلمات مسموعة آه. صح يا شيخنق ما الكلمات اللي جت بالفتح دا اتت على القياس مم. لما تبقى نفس الكلمة مسموعه بالكسر يبقى هناك قياسا وهنا سماعا يا شيخ مم. خلاص يا مولانا وسمع الفتح في بعضها فقالوا مسكن انتبعي شيخنا سكن يسكن. فعلى يفعله يبقى يقول مسكن دا على الاصل يا شيخنا مش وقالوا منسك وقالوا ما فرق وما يا شيخنا مضبوطة مولانا ولا؟ طم قال هنا مطلع، وقالوا هنا شغنا إيه؟ مطلع. قالوا سمع الفتح في بعضها. مضبوطة شغنا؟ يعني هنا قالوا مسكن، وقالوا هنا إيه؟ مسكن. مضبوطة شغنا؟ وقالوا مرفق، مرفق، وقالوا هنا إيه؟ مف. آه؟ قالوا مفرق. قالوا سمع الفتح في بعضها، مش كل الأسماء التي سبقت يعني. قال والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع اه قياسا الفتح يا شيخنا ايه في كلها جائز اي وإن لم يسمع ليه يا شيخنا علشان ذا قياسا قال أستوزان المرحوم الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة طبعا الشيخ الحملاوي الشيخ السلم الرصفي طبعا عليه كتاب قيم جدا يعني تتلمز على يديه برضو للشاعر احمد شوقي شاعر ضروري اي نعم قالوا هذا اذا لم يكن اسم المكان مضبوطا و صح الفتح اي لو كان مضبوط يا شيخنا هنلتزم الضبط يعني كقولك اسجد يبقى مسجد مسجد زيب تعد عليه تعود أسجد مسجد زيدن تعود عليك بركته يعني في الموضع الذي سجد فيه قال سبويه أما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير فكانه اوجب الفتح في يا شهنا يعني سبويه اوجب أوجب فتح لعله لم يسمع الكسر ها؟ لا هو قال إيه أما موضع السجود الموضع السجد المكان الذي تسجد فيه يعني وليس المسجد المصلى فهمت يا شيخنا هو الشيخ يعني سباوية قصد أي مولانا يراد موضع السجد أي موضع يسجد فيه غير المسجد المعدل للصلاة يعني في فرق المسجد المعدل الصلاة وفي المكان الذي يسجد فيه الإنسان صح؟ ما أنت ممكن تسجد في أي مكان؟ أهو ده مل لاحظ تعبير قال وأما موضع السجود فمسجد عشان نفرق بين مسجد اللي هو المكان الذي اعد للصلاه فيه وفي مسجد المكان الذي يسجد فيه خلاص فهمت ناتي الى اسم الاله هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته سامح حاجه شيخنا Ah,